علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه اليومئذ ناظرة إلى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراك وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق